وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون